سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت مِن نُطْحِيد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ أُجُرَّ لقد كنت في غفله من هذا لقد كنت في من هذا فكشفنا عن فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مَن نَعْلِلُ الخيرَ مُعْتَدٍ الذي <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُ قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم قال لا تختصم لدي وقد قد فقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لديه ما يبدل يوم نقول, لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل وتقول أن من مزيد وأزلفت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدوا لكل أواب حفير وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد